تذيرهم فيها عذاب الالم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم 124. كذلك نجزي القوم المجرمين 125. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدهم ولا أفئدهم لشيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم, بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا لا نصرهم الذين الت 126. ويأخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون